ما نضراش عشق صعيب و نارقية احسم عيلي يا بتنا <تصفيق> انا المخون انا شرب لها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 فاميني يا بنت الناس انا المغضون زبابي انتيا انا منك ما نبرهاش العشقص حيبونا القوية فاميني يا الزين عند موالي صبرنا قلبي صبرنا هي هي الزين والهم زيدت هالفور من هيا انتي اللي قلتي لي روح زين جيتي لي خنايا هي هي انا من دوب من انا منك انا من برا عشان عشر عيبنا على الطيه Ya enem en la cama no vas l'aixc tasíbu